واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله قوسه وللرسول ولذي واليتامى والمساكين واله السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل جمعان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل جلال والله هو على كل شيء قدير